يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِيَطَّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ ذِينا لهم سوء امالكيم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفوا في سبيل الله اجف فاقتم الى الارض ارْضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَمِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ نَغِيَرُوا قُمْ وَلَا تَعْصُرُوا شَيْئًا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصر الله من يؤمن أخرجه الذين كفروا ثاني سنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله كينت على يدي و ايده بجنود لم تروا وجع لكلمات الذين كفوا السفلى وكلمة الله هي الولياء والله عزيز حكيم